أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عبن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور حلََّونَ فيِيهَا مِن أَساوِرَ منِ ذهَبِ وَيَبَسُونَ فِيابًا خُضْرَم مِسُ دُس وَإستَبَقَ وَيَلبَسُونَ تَكِيْنُ فِيهَا عَلَى الأَرَائِك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَت مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ جَعللن لِحَدهِ مَا جََّتَينِ مِن أَعنابِ وَحَفَفناهُ مَا بِنَخلِ وَجَعَن بَينَهُ مَا زَروعى كِلتَجَتَيْنِ آتَت أُكُهَا وَلَم تَظلِم منه شيئا. وَسَجرَّرُ نَا خِلَ لَهُ مَ نَهَرَاء وَكَانَ لَ سَمَرُون سَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُ وَيُحاوِرُهُ أَنَ أَكْسَرُ مِنْ كَمَلَْ وَأَعجُّْنَ فرَراء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 اشتلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الزياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا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 بِسَائِلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُبَدَا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 وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ أَمَّا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا مَصَبًا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 إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لت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 و ا رادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحمه و اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكانت تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما فاراد ربك ان يبلغ ويستخرج كنزهما رحمه من الرب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 قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ أَنْتَ عَذَّابٌ وَإِنَّ أَنْتَ مُعَذَّبٌ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا فُخُو ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نقبا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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بسم الله الرحمن الرحيم كَفْهَا يَعِين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم من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 وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادٍ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا صَدَقَ اللهُ العَظِيمُ